وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَاخْضَعْ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَيَا كُلُّ دَاعٍ حِينَ كَانَ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ أُسُسَ الْكَعْبَةِ وَهُمَا يَقُولَانِ فِي خُضوعٍ وَتَذَلُّلٍ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا أَعْمَالَنَا ومنها بناء هذا البيت إنك أن السميع لأقوالنا العليم بنياتنا ونحن نقول إذا كان الخليل وابنه قد قام ببناء البيت بأمر من الله تعالى الخليلان ببناء بيت الله تعالى بأمر الله وهما يقولان هذا فما بالك بنا فيا عباد الله إيت بالأعمال بإخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأت بها بخضوع وخشوع لله تعالى وهذه المقولة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تستحب إلى عمل الإنسان اعمالا صالحة لا سيما من يغدق على الآخرين بالمال أو يغدق على يخدق عليهم بالزكاة أو بالصدقة أو غيرها من أعمال البر فيستحب له أن يقول هذا لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأنبياء قال لنبيه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر نعم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لك لا نشرك معك أحدا واجعل من ذريتنا أمة مستسلمة لك وعرفنا عبادتك كيف تكون وتجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا في طاعتك إنك أنت التواب على من تاب من عبادك الرحيم بهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم من ذرية إسماعيل يتلو عليهم آياتك المنزلة ويعلمهم القرآن والسنة ويظهرهم من الشرك والرذائل إنك أنت العزيز في ذاتك الحكيم في أفعالك وأحكامك وتأمل أخل الكريم أننا نذكر نبي الله إبراهيم في جميع صلواتنا بعد التشهد لماذا؟ لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو دعوة أبينا إبراهيم ولما كان كذلك فإن الله شاكر عليم وإن الله سبحانه وتعالى هو الشكور فإن الله شكر لإبراهيم هذا وشرع لنا في كل صلاة أن نذكر إبراهيم لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعوة ابينا إبراهيم فافعلوا الخيرات وافعلوا الطاعات واعلم أن ربكم شكور لا يضيع عنده شيء وإن كان مثقال ذر ومن يرغب عن مله إبراهيم إلا من سفه نفسه قد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالح ولا أحد ينصرف عن دين إبراهيم إلى غيره من الأديان إلا من جهل قدر نفسه ورضي لها بالهوان ولقد اخترناه في الدنيا رسولا وخليلا وإنه في الآخرة لمن الصالح الذين أدى ما أوجب الله عليهم فنال درجات نعم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين اختاره الله لمسارعته إلى الإسلام حيث قال له ربه أخلص لي العبادة واخلع لي بالطاعه فقال مجيبا ربه أسلمت لله خالق, خالق العباد ورازقهم ومدبر شؤونهم ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ووصى ابراهيم ابناءه بهذه الكلمه أسلمت لرب العالمين ووصى بها كذلك يعقوب ابناءه قالا منادين ابناءهما ان الله اختار لكم دين الاسلام فاستمسكوا به حتى يأتيكم الموت وأنتم مسلمون لله ظاهر الضباطن أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب, إذ حضر يعقوب الموت موت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون أم كنتم حاضرين خبر يعقوب حين حضرت الوفاء حين قال لأبنائه سائلا إياهم ما تعبدون من بعد موته قالوا جوابا لسؤاله نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد لا شريك له ونحن له وحده مستسلمون من قادل أخي الكريم تأمل إن الأنبياء كانوا حريصين على صلاح ابنائهم في حياتهم وبعد مماتهم نعم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد مضت في من مضى قبلكم من الأمم وأفضت إلى ما قدمت من عمل فلها ما كسبت من حسن أو سيء ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن أعمالكم ولا يسألون عن أعمالكم ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره بل يجازى كل واحد بما قدم فلا يشغلكم عمل من مضى قبلكم عن النظر في عملكم فإن أحدا لن ينفعه غير عمله الصالح من فوائد الآيات المؤمن المتقي لا يغتر بأعماله الصالحة بل يخاف أن ترد عليه ولا تقبل منه ولهذا يكثر سؤال الله قبولها فاركة دعوة أبي الأنبياء إبراهيم حيث أجاب الله دعاءه وجعل خاتم أنبيائه وأفضل رسله من أهل مكة مشروعية التوسل إلى الله تعالى في إجابة الدعاء بأسمائه وصفاته تعالى وليس بالوسائل البدعيه كحق فلان وجاه فلان دين إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هو الملة الحنيفية الموافقة للفطرة لا يرغب عنها ولا يزهد فيها إلا الجاهل المخالف لفطرته مشروعية الوصية للذريه باتباع الهدى وأخذ العهد عليهم بالتمسك بالحق والثبات عليه أسأل الله أن يجعلنا على الحق وأن يميتنا عليه وأن يجعل لنا كريمة صدق في الآخرين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته